شعب هل بك مهجور وعفوا يا الدهر سابني وايا حسير يا يعذ كرك بطر ويلساني على قلبي ما وانا عتيق ابد افتارك حين واني ما وحاشاك للياميل <سيق> تنساني ويو ناجحي لصاري بدفتارك حين وانوى بدفتارك حين وانوى